برو بل لا تحرمون اليتين ولا تحاقون على طعام المسكين وتنقلون الجراد أكلا لما وتحبون المال دکا دکا و جاء ربك و الملك صفا, صفا و